و ص ي ك م اخواني مع شر المسلمين ونفسي ل ت ق و ى الله عز وجل الله أ س أ ل أ ن يرزقن ا و إ ي ا ك م تقواها ل والعلم بالسر ا ل الله عز وجل ي د و ح و ل أمر أمور عظيم من ا ل ش ر ي ع ة كل مسلم على ل وجه ا أ ر ض في إليه أمس الحادث إلي. فلا ينفك مسلم قط رجلا كان أ و ا م ر أ ة صغيرا كان أ و كبيرا إ ل ا وهو يحتاج الى هذا ا ل أ م ر على سبيل الحكم و ا ل إ ل ز ا م و أ ي ض ا هذا ا ل أ م ر الذي س أ ت ك ل م فيه بحول الله وقوته و ط و ل ه و ع و ل ه ومدده عدم العلم به وعدم التفقه فيه وعدم معرفته يترتب عليه الوقوع في المحرم ويترتب على الذي و و ق ع في المحرم ا ل ن ش أ عن هذا ا ل أ م ر أ ن العبد تهدم أ ع م ا ل ه ا ل ص ا ل ح ة ولا يتقبلها الله عز وجل منه ماذا أ ر ي د بهذا ا ل أ م ر أ ي واحد فينا مسلم ليفعل طاعات تحسن له و إ ن فعل السيئات تفسد عليه وعند ا ل و ق و ف بين يدي الله عز وجل ي ك و ن الميزان ا ل ح س ن ا ت و ا ل س ي ئ ا ت دلة الأدلة الشرعية من الكتاب و ا ل س ن ة على أ ن هناك بعض من الذنوب و ا ل م ع ا ص ي إ ذ ا فعل ه ا ا ل م س ل م تؤثر على أ عمل ا ه ا ل ص ا ل ح ة ب ا ل ح ب و ط أ و ب ع د م القبول في ا ذ ن و ب إ ذ ا فعلها المسلم تؤثر على أ ع م ا ل ه ا ل ص ا ل ح ة بالاحباط تحبط جميع او أ ن ه يفعل بعض ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة وهو متلبس ببعض الذنوب لا يقبلها الله عز وجل منه مثال ذلك يقول عز من قائل ولقد اوحي إ ل ي ك و إ ل ى الذين من قبلك لئن أ ش ر ك ت ليحبطن عملك ف إ ذ ا وقع ا ل إ ن س ا ن عياذا بالله في الشرك سيحبط عمله وهذا الكلام اعني قوله عز من قائل لئن أ ش ر ك ت ليحبطن عملك هذا الكلام م و د ه للنبي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ومن باب أ و ل ى ا ل أ م ة أ و ل ى بذلك أ ي ض ا صح في صحيح مسلم من حديث أ ب ي هريره ومن حديث جابر أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال من ذهب إ ل ى كاهن أ و عراف ف س أ ل ه لا يقبل الله عز وجل منه ص ل ا ة أ ر ب ع ي ن يوما يبقى فيه ي ف ه ذنوب ع ل المسلم يحبط العمل وفيه ذنوب يفعلها المسلم لا يتقبل منه الأعمال الصالحة كاهن أو عراف يتقبل إلى منه من يحبط وفيه ذنوب أو ذهب ف س أ ل ه في روايه للحديث ا ل ر و ا ي ة ا ل أ و ل ى ف س أ ل ه فصدقهم فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم طيب لو س أ ل ه ولم يصدقهم ما الذي يترتب على ذلك لا يقبل الله عز وجل منه ص ل ا ة أ ر ب ع ي ن يوما يبقى ممكن ا ل إ ن س ا ن ب يفعل بعض الذنوب و م ع ه ا بعض الحسنات الذنوب لا تؤثر على الحسنات بعدم القبول ك أ ن ه ما فعل شيء و ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة صفر اليدين ويتحقق فيه قوله عز من قائل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فالواجب على كل مسلم أ ن ينظر إ ل ى الذنوب التي يفعلها أو يريد أن يريد ي ف ع ل ه ابتداء ا يجب عليه وجوبا عينيا أ ن يبتعد عن كل الذنوب والمعاصي ف إ ن كان لا م ح ا ل فاعله فلينظر إ ل ى الذنوب التي ليس لها ت أ ث ي ر على ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة ا ل خ ط و ر ة تكمن في أ ن الذنب يؤثر على العمل الصالح بعدم القبول يبقى بيزد من مكان آخر ويعمل أ ع م ا ل ص ا ل ح ة في مكان آ خ ر الذنب يمنع العمل من فيترتب على ذلك أ ن تكون ا ل ن ت ي ج ة غير م ر ض ي ة ويعذب أ م ا م الله عز وجل بالخزي والعار والنكال هذا ا ل أ م ر إ خ و ا ن ي <تصفيق> الذي أ ر ي د أ ن أ ت د ا ر س ه معكم في هذا اللقاء بعنوان ح ر م ة أ ك ل أ م و اموال ل الناس بالباطل ل عنوان ا ع ظ ة حرمة م أكل أ و الناس بالباطل لا يوجد على وجه ا ل أ ر ض أ ح د من بني آ د م إ ل ا ويدخل كل يوم إ ل ي ه مال ويخرج منه مال يعني قل إ ن يمر على واحد يوم ما يصرفش أ و ي خ ل فلوس ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م اهتمت بهذا ا ل أ م ر غ ا ي ة الاهتمام وحذرت منه غ ا ي ة التحذير وجاءت النصوص ا ل ش ر ع ي ة آ م ر ه على سبيل الحتم و ا ل إ ل ز ا م ب أ ن ه لا يحل لنا أ ن ي أ ك ل بعضنا مال بعض بغير وجه ه ا لذلك انظر أ خ ي المكرم لو أ ن الناس كلهم تمسكوا بهذا النص وكل إ ن س ا ن وقف عند الحد ولم يتخطاه وعند مال غيره لم ينظر إ ل ي ه كيف يكون حال المجتمع ب ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن تخيل هذا كل واحد فينا خ ر ب ة على أ ن ه لا يقترب إ ل ى مال غيره ولا ينظر إ ل ي ه حتى إ ن وجده في الطريق يتركه فربما ي أ ت ي إ ل ي ه صاحبه ف ي أ خ ذ ه وابتعد عنه ل أ ن ه محرم أ ي واحد في الكون سيعيش وهو في غ ا ي ة الامن أ م ن و ل أ ا و ل ل ك ن م ا انعدم هذا ل عند ا ل ا س بدأ كل واحد كل م ا ل الأغاليق الشديدة عوار في المجتمع ه وهذا يضع في عوار يعني انت ل حبيت تشوف المجتمع مجتمع م ا ض ي ومجتمع تربى على المعالم ا ل إ س ل ا م ي ة انظر إ ل ى محلات الناس و إ ل ى بيوتهم ف إ ن وجدت ا ل أ غ ا ل ي ق ا ل أ ق ف ا ل ش د ي د ة و إ ن وجدت السرقات ك ث ي ر ة اعلم أ ن المجتمع مختل أ م ا كان في العهد السابق خلاص كنا نسمع كثيرا من يعلن أ ن ه وجد شيئا بعكس نسمع كثيرا من يعلن من وجد شيئا فرق بين الاثنين وجد شيئا ف أ ع ل ن عنه طيب الذي فقد, فقد منه شيء أ و فقد شيء من متاعه ب ا ل ت أ ك ي د واحد لاه لم ا لم يعلن عنه خلل في المجتمع ح ر م ة أ ك ل أ م و ا ل الناس بالباطل هذا المبحث يدور حول ع د ة عناصر ا ل ع ن ص ر ا ل ل ل أ أ و ا د ل ة ا ل ش ر ع ي ة التي تدل على ح ر م ة أ ك ل أ م و ا ل الناس بالباطل العنصر الثاني ا ل آ ث ا ر ا ل م ت ر ت ب ة على أ ك ل أ م و ا ل الناس بالباطل العنصر الثالث كيف يعرف المسلم أ ن ماله الذي ي أ ت ي ه حلال أ م حرام ن ب د أ مستعينين بالله عز وجل و أ ن ا اامل إ خ و ا ن ي ان احنا نخرج من المسجد و خ ذ ن ا م ع ل و م ة ل أ ن ه الدين كده معلومات مني ومن غيري م ه م المعلومه تكون م و ث ق ة ب ا ل أ د ل ة من التاب ك و ا ل س ن ة وما عليك إ ل ا أ ن تستعين بالله عز وجل و ف ق منه العون والمدد أ ن يعينك على تطبيق وتنفيذ ما سمعت من معلومات ا ل شرعيه يقول عز من ا ئ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 لا ت أ ك ل و ا أ م و ا ل ك م بينكم بالباطل م والمقصود به اموال الغير فلماذا جاء النص الشرعي في الموضعين لا ت أ ك ل و ا أ م و ا ل ك م كان المفترض او يعني السياق يقبل لا تاكلوا أ ك ل و أموال غ ي ر م ب ا ب ا ط أ ل ت أ ك ل و اموال أ الناس بالباطل ولكن قال في الموضعين لا ت أ ك ل و ا أ م و ا ل ك م بينكم بالباطل قال أ ه ل العلم والسر في ذلك أ ن الله عز وجل أ ر ا د أ ن يعلمنا برباط ا ل أ خ و ة و ا ل م ح ب ة فيما بيننا أ ن ن ي مال أ خ ي هو مالي سواء بسواء فكما أنه لا كما انني لا أ ح ب أ ن يعتدى على مالي فلا اعتدي على مال غيري طيب لا ت أ ك ل و ا أ م و ا ل ك م بينكم بالباطل كيف ي أ ك ل المسلم ماله بالباطل دا فلوسي ولا بكلها كيف ي أ ك ل ه ا بالباطل انظروا إ خ و ا ن ي وهذا التفسير متفق عليه بين أ ه ل العلم و إ ن كان أ ل ي م وشديد قالوا كل من انفق ماله في م ع ص ي ة فقد أ ك ل ماله بالباطل انتبه كل من أ ن ف ق ماله في م ع ص ي ة يعني فلوسك ي ج ر ب ه ا بعرق جبينك و أ ت ي ت بها من حلال ثم أ ن ف ق ت ه ا فيما حرم الله فقد أ ك ل ت مالك بالباطل لا ت أ ك ل و ا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إ ل ى الحكام ي ل ت أ ك ل و ا فريقا من أ م و ا ل الناس ب ا ل إ ث م و أ ن ت م تعلمون في صحيح ا ل إ م ا م البخاري من حديث ام سلمه ان النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال إ ن ك م تختصمون إ ل ي ت ت خ ص م ولعل ن بمعنى تحتكمون إنكم تختصمون إ ي و ل بعضكم أ ل ح ن بحجته من أ خ ي ه و إ ن م ا أ ن ا بشر ف أ ق ض ي بنحو ما أ س م ع ف م ن ق ض ي ت له من حق أ خ ي ه شيء فلا ي أ خ ذ إ ن م ا أ ق ط ع له ق ط ع ة من النار يبقى بينك أخيك بأسليف ملتوية أن تأخذ حقه وأنت تعلم أنه ليس بحقه بأن حقه حدث وتحدد حكم خصومة تأخذ واستطعت وأنت من تعلم أن أنه لك القاضي اعلم أ ن القاضي قطع لك ق ط ع ة من النار وفي م س ل م ا ل إ م ا م أ ح م د و عند الترمذي وسنده حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أ ن ه قال سمعت النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يقول إ ن الله عز وجل قسم بينكم أ خ ل ا ق ك م كما قسم بينكم ارزاقكم انتبهوا لهذا الحديث. قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم المعلومات ا ل ل ي عندنا ان الرزق مقسوم وهذا اعتقاد صحيح ومع علمنا ان الرزق مقسوم ومكتوب ومنتهب ب ن ف ع في تحصيل الرزق لان الذي اخبرنا بانه مكتوب هو الذي امرنا بالسعي فاذا امنا بالمكتوب ولم نفع في السعي فقد خالفنا الشرع كذلك ا ل أ خ ل ا ق م ق س م ة فكما نسعى لطلب الرزق يجب علينا أ ن نسعى لطلب ا ل أ خ ل ا ق إ ن الله قسم بينكم أ خ ل ا ق ك م كما قسم بينكم أ ر ز ا ق ك م و إ ن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب فمن أ ع ط ا ه الله الدين فقد أ ح ب ه ولا يكسب عبد ولا محل الشاهد من الحديث من ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه فيتصدق منه فيقبله الله عز وجل منه ويتركه خلف ظهره إ ل ا كان زاده إ ل ى النار إ ن الله لا يمحو السيئ ب ا ل س ي ء ولكن يمحو السيئ بالحسن يبقى الشاهد ولا يكسب عبد مالا من حرام شوف الاحتمالات الثلاث ينفق فيبارك له فيه تعلمون إ خ و ا ن ي ساعد م ا ت ي ا ن ف ق ت ك في البيت ك ث ي ر ة وليس لها أ ث ر وقف مع نفسك وقف ل أ ن ق ل من ينصحك كل ب ج م ل كل ه كف مع نفسك فينفق منه فيبارك له فيه يبقى المال من حرام ينفق لا بركته ابدا ت أ ت ي بالشيء تلو الشيء تلو الشيء الشيء المفترض أ ن ي م ك ا ل سنين ما يعدش و شهر ا س أ ل نفسك ولا ي ك س ب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه طيب أ و يتصدق فيقبله الله منه لان ا ل م ب د أ مرفوض في شرع ا ل إ س ل ا م ان الله طيب لا يقبل إ ل ا ط ي ب ة أ و يتركه خلف ظهره الا كان زاده إ ل ى النار إ ن الله لا يمحو السيئ ب ا ل س ي ء ولكن يمحو السيئ بالحسن وعند ا ل إ م ا م أ ح م د سند حسن و رواه ا ل إ م ا م ابن ع ب د الدنيا بسند حسن أ ي ض ا من حديث أ ب و ه ر ي ر ة قال النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ل أ ن يجعل أ ح د ك م في فيه ترابا خيرا من أ ن يجعل فيه شيء من حرام يعني لان يملا ا ل إ ن س ا ن م ن ه فمه تراب مما يوطا ب ا ل أ ق د ا م أ ه و ن عليه من أن يضع فيه ي ش ئ ان م حرام لأن يضع, أو لأن يضع أحدكم في فيه ترابة ترابة أو يملأ أهوى فيه أهون عليه يجعل فيه من أن فيه شيئا من حرام يبقى دي أدلة شرعية خمسة أدلة أدلة خمس ايتين من ا ل ق ر آ ن و ث ل ا ث ة أ ح ا د ي ث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تدل ب ص ر ا ح ة على ح ر م ة أ ك ل أ م و ا ل الغير بالبعض طيب العنصر الثاني ما هي ا ل آ ث ا ر ا ل م ت ر ت ب ة على أ ك ل الحرام وهنا الخطوره ا ل آ ث ا ر ا ل م ت ر ت ب ة على أ ك ل الحرام قبل ما اقولها اكلم كلمتين ب س ا ب أ ر ج و أ ن نعيهم جيدا ربنا عز وجل لما شرع وقال اعمل كده ومتعملش ا كده هل شرع ل م ص ل ح ة تعود عليه حاشا وكلا هو الغني سبحانه وتعالى يبقى لما شرع ل أ س ع د أ ن ا و أ ن ت في الدنيا و ا ل آ خ ر ة يبقى التشريع أ ت ى للخير ا ل م ع لي ولك ف إ ذ ا خلقنا الشرع فلن ي نزن ي الظلم والثمار ا ل ر ا ض ي ة إ ل ا أ ن ا و أ ن ت لذلك ربنا عز وجل ف يذكر بعض الأحيان ي لنا حرم علينا كذا علشان فيه كذا وكذا على سبيل المثال قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان كان ا ل ك ف ا ي ة أ و ى ل أ ن الله عز وجل هو الذي ي أ م ر ويقول لا ت ت ب ع خطوات الشيطان ولكن انظر من رحمته قال ومن يتبع خطوات الشيطان يعني اللي ماسمعش الكلام اعرف ومن يتبع خطوات الشيطان ف إ ن ه ي أ م ر ب ا ل ف ح ش ا ن والمنكر يبقى كفاية أولي باب قولة من من الزنا التحت قال عز من قائل ولا تخرب عز ت ك ف ي من رحمته إ ن ه كان ف ا ح ش ة وساء سبيلا قال عز من قائل و لا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء عنا إحنا بقى كبشر ي ا ن ونذل ونرضى بالامر الشرعي ونسلم لله عز وجل فهو سبحانه وتعالى أ ع ل م بنا و أ ع ل م بما ينفعنا ف أ م ر ن ا به و أ ع ل م بما يضرنا فنهانا عنه غير أ ن كثيرا من البشر ي ب د أ ينتظر يقول لك طيب اهل فيها ما هو كلمه اهل فيها هديه ينبغي أ لا ن تقال ل أ ن الناس يستهينون بالحرام وبعد أ ن يستهينوا به ي أ ت ي بتأتي ا ل ع ق و ب ة ا ل ق د ر ي ة من رب ا ل ب ر ي ة وعندها يندم الناس ولا ينفع الندم ما هي ا ل آ ث ا ر ا ل س ل ب ي ة المترتبه على اكل الحرام على و ر ش ا ل أ ر ض مسلم يستغنى عن الدعاء مفيش ده عن لا ب ع م ل ا ل ص ا ل ح ا ت و ب د ع ر ب ن ا يتقبل م ن ي ب ع م ل الصالحات كما قال ربنا عز و ج ل عن, عن نبيه ب إ ر ا ه ي م م و إ س ا ع ي ل وإذ ي ربنا ف ع إ ر ا القواعد ه ي م م ل ب يتقبل وإسماعيل ربنا ت مني ا الصالحات بعد ربه عمل دعا عز أن و ج لذلك هناك نص في ا ل ق ر آ ن حري ب ك ل مسلم أ ن يقف أ م ا م ه قال عز من قائل يا أ ي ه ا الرسل ل ل أ ن ب ي ا ء كلوا من الطيبات واعملوا صالحا متخيل كلوا من الطيبات ابتداء فبعد أ ن ت أ ك ل من الطيب اعمل صالحا ولم يقل يا ايها الرسل اعملوا صالحا وكلوا من الطيبات ابدا نص واضح في القران آ ن ي ايها الرسل كلوا م اما ل ط ي ا ت و ع ل و ص ان ل ح ا اما لم ت أ ك ل من الطيبات وعملت صالحا ك أ ن ك ما ع م ت ش ي لذلك العبد الصالح ت ا ب ع ي الجليل يوسف ا بن ا س ب ا توفيه بخمسه وتسعين ومائه من ا ل ه ج ر ة يقول إ ذ ا وجد الشيطان شابا متعبدا وهم أ ع و ا ن الشيطان أ ن يضلوه ويغووه قال الشيطان لهم أ م ه ل و ا وانظروا إ ل ى مطعمه ونشربه أ و ا ل ض ي ا ء وقتكم معه شوفوا الولد ا ل ل ي هو مقبل على ا ل ط ا ع ة ويعبد ب ربنا شوفوه ي أ ك ل م ن ي ل إ ب ل ي س ب يقول ل أ ع و ا م ه ل أ ن إ ب ل ي س حريص على وقته مش فاضي انظروا إ ل ى مطعمه ومشربه ف إ ن كان مطعمه ومشربه حرام فلا ت ع ب أ و ا به ف إ ن عبادته مع مطعمه الحرام لا تنفعه بشيء اعمل تصميم يبقى عاوزين مع بعض كده ب ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة ننظر إ ل ى آ ث ا ر السيئه المترتبه على أ ك ل الحرام م ب ت ل ا او انت م ب ت ل ا افوق ب ا قبل فوات الاوان يا اخواننا هي سويعت وسنرحل جميعا فلا يليق ب ع ق ل ان يتعلق بامر هو على يقين انه س ي ط ر ق ه عدم قبول الدعاء ولا بقولها لكم لا يوجد على وجه الارض مسلم عنده م س ك ة من عقل يستغنى عن الدعاء ما الدليل الشرعي على ان أ ك ل الحرام يمنع من قبول الدعاء احنا طبعا كما تعلمون ان ياتي هنا أ ن يؤصل لكم ان ذ ن ا يقوم على الدليل الشرعي أ ق و ل لك ي م ن بالدليل شمال بالدليل سمعت أ ي إ ن س ا ن ب ق و ل ه لك هو وانا المسؤول أ ي أ خ ي ج على هذا المنبر ويتكلم بكلام بغير دليل نزله لان دا د ي ن نبلغ عن الله عز وجل إ م ا أ ن نبلغ ب أ م ا ن ه و إ م ا أ ن نجلس في بيوتنا و ن س ح المجال لغيرنا ف أ ن ا ب ق و ل لك كلام واضح أ ك ل الحرام يمنع من قبول الدعاء يبقى لما تيجي تدعي ن وما فيش ف ا ي د ة وقف وقف على طول ليه ما هو سبحانه وتعالى قال ادعوني أ س ت ج ب لكم اذا نص وقال ربكم ادعوني أ س ت ج ب لكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده يبقى لما هو يقول سبحانه وتعالى لكم. امرنا بالدعاء ووعد ب ا ل إ ج ا ب ة ولم يعلقها على شيء اخذلك قال عزم وإذا سألك يعني عبادي عزم عني فلك ي قريب أجيب دعوة ا د د ا إذا ع ع ي علق ا ل إ ج ا ب ة على الدعاء أ ج ي ب د ع و ة الداع ي إ ذ ا دعت إ ذ ا شرطيه يبقى دع ا سيجيب فبنى دعوه ولم يجب لدي مأف العقل يقول كذا ل ا ي م اقف ف إ ذ ا وقفت وعرفت السبب أ ف و ق في صحيح مسلم من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال يا أ ي ه ا الناس إ ن الله عز وجل أ م ر المؤمنين بما أ م ر به المرسلين فقال يا أ ي ه ا الرسل كلوا من الطيبات و أ ع م ل و ا ص ا ل ح ة وقال يا أ ي ه ا الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم انتبهوا إ خ و ا ن ي الرجل أ ش ع ث هيده أ ش ع ث اغبر يطيل السفر يمد يديه إ ل ى السماء يا رب دولت خمس صفات في رجل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم اشعث, أشعث يعني شعر النعش م ن م ج غ و ل في ا ل ص ف ر اغبر عليه غبار ا ل ص ف ر يطيل ا ل ص ف ر يعني مسافر كثير بعد ذلك يمد يديه الى السماء بعد ذلك يا رب يا رب يا رب كم و ص خمس اجمع علماء الحديث ايو طيب ليه سيدنا النبي دولت. وحبنا. ليه قالهم؟ قال اهل ل دولت وحبنا ي ق ا ه العلم كل واحده ة ا ن ت ب و ا ر ح من ك كل م م الله واحدة الاوصاف الخمس بمفردها تساعد على قبول الدعاء فاذا اجتمعوا ا ل خ م س ة فالدعاء احرى بالقبول والله عز وجل وعد ب ا ل ا ج ا ب الخمسة والرجل يدعو ولا يستجاب له ي ب قال ى م ملوش ن ع النبي ا ل صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أ ش ع ث أ خ ب ا ر يطيل ا ل ص ف ر يمد يدي الى السماء يا رب يا رب يا رب انظر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ف أ ن ا يستجاب له أ م ا عند علماء ا ل ش ر ي ع ة ل ل ا س ت ح ا ل ة والاستبعاد كده أنا واحد من الناس لما ن ا بقع في أ ز م ة ولا ح ا ج ة بدا ربنا عز وجل لما ل ق ي مفيش ا جواب بابدا بقعه ى حسابات ا ل ن ج ل ي ز ما نكشف نفسه قدام نفس ه ل أ ن لن يكشفني أ ح د الكل هايجاملني وبقولهالكم ن ص ي ح ة من أ خ ر لكم قف مع نفسك و ق ف ت ه حساب و ظ ه ر عيوب نفسك أ م ا م نفسك حدش ي ع ر ف ه الا الله عز وجل والله لانه يتكلم فيك يبقى الاثر س الاول المترتب على اكل الحرام عدم طبول الدعاء يبقى بقى وقعت في و ر ط ة و ق ع ت في م ش ك ل ة عمال ت د ع ى ربنا ع م بقالك س ن ة بتدعي ربنا ولم يستجب لك وقف بقى شوف ع د ش ي زمانك من ج ن ي د شوف بتاكل من مرتبك منين الورث اللي انت خدته عن ابيك صح والله غلط ابحث وفتش ستجد أ ن أ ب و ا ب الحرام ك ث ي ر ة الاثر ل أ الثاني بقى المترتب على أ ك ل الحرام عدم قبول ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة يبقى الدعاء لم ش وجبنا دليل عليه ا أنا بأدلة يقبل يعني هل دليل ا ا أخي ن الآن أنا جبت حاجة من ب جبت ي حاجة و عليه ن د ي ق ا فأما س ت ج ا ب ل طيب الافضل الثاني عدم قبول ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة عند الطبري في معجمه ا ل أ و س ط من حديث أ ن س بن مالك يقول كنا عند النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم ف ق ر أ هذه ا ل آ ي ة يا أ ي ه ا الذين امنوا كلوا من طيبات م ر ض حنف فقال العبد الصالح الصحابي الجليل سعد بن أ ب ي وقاص و قال يا رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه و سلم ادعو الله لي أ ن أ ك و ن مستجاب ا ل د ع و ة خبالك سعد بن أ ب و قاص صحابي بن العشره وخالد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كان سهل جدا اللهم ادعى العبدك مستجابة وغلصنا لا أراز أوسع لأ دعوة سعد النبي السلام يدعى شرعيا ليه وليه واحد حتى قيام、الساعة. فقال يا سعد أ ط ب مطعمك تكن و م س ت د ا ب ا ل د ع و ة والذي نفس محمد بيده إ ن العبد ليرفع ا ل ن ق م ة إ ل ى فيه من حرام ما يتقبل منه عمل أ ر ب ع ي ن يوما البلد ما اقف تعرف ن اقول الكلام ده ليه أ ن ا يعز علي أ ن ان و ت إن الواحد فينا يفاجا يوم ا ل ق ي ا م ة و ا ل م س أ ل ة وقع ا هو ده ا ل إ ش ك ا ل كله و ر ح م ة ربنا وسع وحد ينكر ر ح م ة ربنا اللي ي ن ك ر ه يكون ك ا ف ر ولكن ذو نصوص ش ر ع ي ة و أ د ل ة اخوان ا ل ل ه يقول فيكم أ ر ج و الا تغتروا ولا تنساقوا وراء ا ل أ ك ا ذ ي ب شرع ودين حكمنا به ربنا عز وجل ل ن ف ع د في الدنيا قبل ا ل آ خ ر ة إ ن العبد ليرفع ا ل ن ق م ة إ ل ى فيه من حرام ما يتقبل منه عمل أ ر ب ع ي ن يوما نقمة عمل أ ر ب ع ي ن ي و م تضيع وصدقنا تخيل انا واحد بقى م ر ت ب كله حرام بوضع ايدها ش ف ي ا ل ل د عشان كده بعض الناس لما يجي مثلا نفتي ونقول ان العمل في شركات ا ل ت خ ا ن وغيرها محرم ولا يجوز بعض الناس يقول لك والناس اللي عايشتها تروح فيه ي الشرعية الأحكام بالأغلبية تأخذ هب الحكم الشرعي يؤخذ بالنص وربنا عز وجل أ خ ب ر ن ا بخبر صدق بقوله يوم تقول ويوم تقول جهنم هل من مزيد يعني ايه لن يعجز البشر ربهم عز وجل يبقى ا ل أ ث ر ا ل أ و ل انتبه و خ د بالك و إ ن ي لك م ا ص ح ما أ ب غ ي لك إ ل ا الخير وما أ ر ي د منك شيئا إ ل ا أ ن تقف مع نفسك وقفه ح س ا ب و ن ح ط بعض الاصول كده بسرعه ة ب يستغلك ا ل أ م ر تعيش في د ن ي ا ت رايح ميت شئت أ م ابيت طال العمر ا ب ق ص ك سترحل يبقى من باب اولى ارحل واتقبل ا مع ربي وعندي ما التقي به نر جهنم اقول ل ل وتعالى لولاكم الهداث ه تبارك والرشاد أ ما تسمعون و أ ع و ذ بالله أ ن أ ذ ك ر ك م به و أ ن س ا ه و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم د لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الأثر الأولاني تاني الأثر لأن نتخيل لو كل جمعه تجيب في هذا المكان أ و في غيره وركزت و ط ل ق ت ب م ع ل و م ة وطبقتلها سنه بالضبط اقل من سنه س ت ل ا س ك استوعبت علوم ا ل ش ر ي ع ة وبقيت ماشي صح فاللي ه م ن ي دخلت المسجد خدت م ع ل و م ة اقدر اطبقها م ع ل و م ة ا ل ن ه ا ر د ة ايه ح ر م ة اكل اموال الناس بالباطل ليه ربنا حرم علينا كده ط ب الاثار ا ل م ت ر ت ب ة عدم قبول الدعاء الاثر الثاني عدم قبول ا ل أ ع م ا ل الصالحه الاثر ث ل م ب ع الثالث ر ا ل ث و أ ر ج و أ ن تعيروني آ ذ ا ن ا صغيره وقلوبا و ا ع ي ة ل أ ن الاثر أ ع ج ب من العجب وهو أ ن الجسم يتعود على الحرام ف إ ذ ا أ ر ا د صاحبه أ ن يطعمه حلال أ ب ى أ ن يقبله وهذه من أ خ ط ر ا ل آ ث ا ر ا ل م ت ر ت ب ة على أ ك ل الحرب وطبعا كما اتفقنا في أ د ل ة شرعيه ة وخي يعني بلد أكد الدليل أكدم الشرعي هو الحكم وهو الفص هذا ا ل أ ث ر إ خ و ا ن ي دل عليه الدليل الشرعي بوجه عام أ م ا ا ل أ ث ر فمن الواقع أ ن ق ل ه لكم وحاصل الواقع أ م ر ي ن اثنين ق ص ة أ س م ع ن ي إ ي ا ه ا شيخ من شيوخي في بلاد الحجاز والامر الثاني ما ر أ ي ت ه بعيني أ م ا عن ا ل أ و ل حدثني شيخنا عن رجل ممن ر أ ى من وقعت معه الواقعه رجل في زمن من ا ل أ ز م ا ن كان ب يشتغل حرام كل شغله حرام فحرام فكبر سنه وعجز عن السرقه بدلا من ان يتوب إ ل ى ربه استاذر شابا ليسرق له قال له تعال اشتغل عنده حرام بخمسين ك ا م يومية ل ب جنيه تعال كل يوم الصبح امض الظفر والحضور واسرح وهاد قال له مشهد هذا الشيخ حدثني به وهجيب لك دليل يشهد عليه م ض ى في ا ل أ ي ا م و ب د أ الشاب ب يسرق ك ل ي و م يجيب له ويدي له الفلوس و م ش ي قدر ا ل ن ا عز وجل ع ش ا نتعلم ن ن ا وانت لها ونعي ونتدبر ونفهم في يوم ب جه ا ل ص ب ح ي ة راح الظهر رجع مثلا قبله ا ف ص عنب جئت ا ل ه ا ل ن ه ا ر ل ه عديت عنب حطه فقام الشيخ ا ل ض ا ل ا ل ك ب ي ر ر ح الكبير م ا ومد يدهم واخذ ح ب ة من العنب ثم مضغها ي أ ك ل ه ا وبعد أ ن مضغها لفظها رجحتها طبعا النص الصغير ق ع د مش فهم حاجه فقال له الشيخ الضال الكبير من أ ي ن أ ت ي ت العنب جبته منين فوصف له المكان في بلد كذا و ح ت ي م ن في شمال بستان مع الوش حارس دخلت عبدتك ا ل أ ف ص ودتولك فقال له أ م ا استحيت أ ن تسرقني ش ع ي ب عليك تسرقني قال ما س ر ق ت قال إ ن هذا البستان ورثته عن أ ب ي دورثي قال له ما علمت وما أ خ ب ر ت ن ي ثم قال له ما الذي أ ع ل م ك أ ن العنب عنبك ولم تكن م ع ي قال إ ن بطني تعود على الحرام فلما َََّ دخله َََُ الحلال ََُ أ ابى ان ْ يقبل ََْ يعني عبر ا ل ك د ه م س أ ل ة ع ل م ي ة أ ن ا ر ا ج ل م ت خ ص ص في علم الكيمياء ك ي م ي ا ئ ي ة ب ق ر أ م ر ة في المجلات ا ل ع ل م ي ة التفسير العلمي ل ل إ د م ا ن الواد المدمن ا ل م خ د ر ا ت ازاي يعني قعد يشرب وبعد كده منعناه هيموت تلاقي عينه تدمع ولعابه يسيل وصداع هايلفجر ياخد ح ب ا ي ة ولا يشم شيء يبقى زي الفل بيسموه وصل ا للادمان إ د م ا عارف ن تفسير تجانس وتوافق العلمي بيحصل ان بين جزيئات ا ل م ا د ة ا ل م خ د ر ة وبين خلايا الجسم من الداخل خ لان جسمنا بيتكون من خلايا والماده المخدره بتكون من جزيئات وذرات علاج ا ل إ د م ا ن ايه ب يقلل و و د يبدأ ن مستشفى الأعضاء ي له ا ل ج ر ع ة رويدا رويدا ولو قلل ا ل ج ر ع ة و يتعب ي الولد ويديله ت ا ن ي و ا ايه معنى الكلام ان الجسم نفسه ثبت علميا وقبل العلم بالشرع انه يعتاد على ما يعوده الانسان عليه فهذا رجل قال ن ه لا انا ب ص للتعود على الحرام باني خمسين س ن ة لا يدخله اي شيء حلال فلما أ ت ي ت بالحلال الذي ورثته عن أ ب ي أ ب د بطل أ ن تقبله ويسهل لهذه ا ل ق ص ة إ خ و ا ن ي ما ثبت في, صح في مسند ا ل إ م ا م أ ح م د ورواه أ ب و ن عيم والحاكم في المستدرك وسند حديث صحيح من حديث جابر بن عبد الله يقول جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهبت ريح منكنه انتبهوا إ خ و ا ن ي مسافرين مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم و ه م ا ش ي ن ه ب والحج منتنة أنا ماشي ولله ريح م ن ت ن ة خلاص أ ق و ل و ا له حج ح ي ق و ل ي ك و ن لي احنا م ش ي ن بس جنب م ح ط ة صرف صحي أ و جنب مصرف أو بلعت م غ او ر عزك الله أ عربيه ك س ف معديه أو, معدي أو جيف مش و او اللي احنا ت ع د ن ا ع ل ي ه هي اللي ريح منتنة ف ا الله لما ل صلى عليه وسلم ن ب هبت ي ر ي الريح ح للصحابة المنتنة قال للصحابة أتدروننا هذه الريح؟ ف ا ل ص ح ا ب ة طبعا متربيين قالوا الله ورسوله أ ع ل م فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن أ ن ا س ا من المسلمين اغتابوا أ ن ا س ا من المؤمنين فهبت هذه الريح العلم يعجز و إ ن صعد السماء بظهره أ ن يفسر هذا عارف يعني الغباء بكله اقول صبحي ك ذ ا ومش موجود وذكرته بما يكره كلام الكلام ده خلى رائحه ة الجو منتنى. طيب الكلام منتنى من الجو معناه ك اتكلمه ل عمال الغيبة ل ا اصبح ا م من يبقى ف ر وحولت الرائحة الى منتنه المهم جب... سيدنا النبي مات الله واحد التابعين جابري ا صلى عليه وسلم واحد من جهر بن عبد بن جهر قال له يا جابر قال له نعم قال له ما بالنا لا نشم ر ا ئ ح ة ا ل غ ي ب ة كما كنتم تشمونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال ل أ ن الغيبه ة كثرت زمانكم فتعودت في ي ع ل ا الأنوف واضح يقولنا كثرت في زمانكم فتعودت عليها الانوف أ ن و ف يبقى ل الثالث أ ث ر ا ع ش ما ن خ عن موضوعنا الذي يترتب على أكل من الجزء يتعود الذي الحرب الجزء ا أكل على ل يترتب ر ح ف إ ذ ا دخله الحلال أ ب ا أ ن يقبل ا ل أ ث ر الرابع وهو ا ل أ خ ي ر تخيل معايا بقى كده ش خ ص ي ا الدعاء لا يقبل ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة لا تقبل جسمه لا يقبل الحلال ما ا ل ن ت ي ج ة عند ا ل ت ن م ذ ي بسند صحيح من حديث كعب بن ع ج ر ة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل جسم نبت من سحت حرم على ا ل ج ن ة والله اولى ه لذلك ل المترتبة على أكل الحرب ل آ ا ر عند البخاري أ ن أ ب و بكر الصديق جاءه غ ل ا م ه ذات يوم بالخراج وكان أ ب و بكر صائم ا فشرب فلما شرب س أ ل الغلام من أ ي ن أ ت ي ت هذا فانه ق مصب على ش و ي ة ناس تكهنت الناس في ا ل ج ا ه ل ي ة و ل ا ح س ن ا ل ك ه ا ن ة فقام صديق ا ل أ م ة وضع اصبعه في فيه ليتقيد ليتقيد فلما حاول مرارا لم يفلح قال له التابعون والصحابه يا خليفه رسول الله لا يخرج إ ل ا مع الماء فشرب ماء ثم وضع اصبعه فتقيا وقال لم كل هذا قال والله لو لم يخرج إ ل ا مع اخر النفس لخرجته سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عصت جوارحه شاء ام ابى من أ ك ل الحرام عصت جوارحه شاء أ م أ ب ى طيب دقيقتين بس أ ح ط لك أ ص و ل تمشي عليها مش عارف هتقابل تاني ولا لا أ ع ر ف مالي ن ه و ح ل ا ل ولا حرام ا ز ي ركزوا معي、كدا. كيف ذ ا ك يعرف المسلم أ ن ما له من حلال أ م من حرام طبعا كما تعلمون أ ن أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م والمسلمين حطلنا في دمخهم وشغلين علينا ل ل نهار ودائما بيسعوا أ ن ننحرف عن الشرع بانحرافنا عن الشرع سنخرج عن و ل ا ي ة الله ف إ ذ ا خرجنا عن و ل ا ي ة الله تولانا ل ل تولان ه فإذا تولان غير الله بؤن ا بالخسران والبوار يقول عز من قائل إ ن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والله مولى الذين آ م ن و ا ف إ ذ ا ا ت ع د ن ا عن شرع الله ابتعد عنا ربنا اعزه ونخرج من نعيتي طيب أ ع ر ف ما لي حلال و ا ل ل ه حرام ازاي باختصار شديد إ خ و ا ن ن ا الملل اللي بيخشلي وبيخشلك لا يخرج عن نوعين اثنين اما ان يكون مال له مقابل واما ان يكون مال ليس له مقابل و الملل اللي بمقابل نوعين عمل نوع والنوع الثاني بيع او شراء ف أ ص ب ح أ ن و ا ع ا ل أ م و ا ل التي تدخل إ ل ي و إ ل ي ك لا تخرج عن ث ل ا ث ة مال نظير عمل مال نظير ت ج ا ر ة بيع وشراء مال من غير نظير يعني الاخ قال خ د العشره مني ق خ ل ه ب ت ا ي ن ا خ د ه ا ه د ي ة مني لك يبقى اسمه مال بغير المقابل الحج ا س ت أ ج ر ن ي أ ع م ل عندها أ ع م ل إ ي ه شغلني في ش غ ل ا معينه قال لي ف ض ل أ ج ر ك هون لكن لدينا وقت لبعضنا دول ا ل ث ل ا ث أ ن و ا ع من خلالهما يتكسب العبد المال طيب ا ل ث ل ا ث أ ن و ا ع دول ح ل ا ل و الله حرام فيهم الحلال وفيهم الحرام أ ع ر ف ه ازاي إ ب ب س ا ط ة أ ع ر ف إ ز ا ي بص يا خ ي ا ل ف ا ض خلينا في النوع ا ل أ و ل ا ن ي عمل مال بمقابل عمل وعرقت في العمل ح ل ا ل و الله حرام ا ل ك ب ا ل ب ص ط ب ي ع ة العمل الذي تقوم أ ن ت بعملها、دي. اشتغل ايه ماذا تصنع ما هو عملك اخبارك بناء على عملك ناخذ عملك نحطه على الشرع ونقول للعلماء ا ل ر ج ل ده شغال ك ذ ا ك ذ ا ك ذ ا حكم الشرع فيه ايه قاله حرام يبقى اجرك حرام قاله حلال اجرك حلال سهله ايه يبقى أ ن ا راجل دلوقتي شغال في ش ر ك ة ما توسيم بتاع الدخان شغال كاتب شغال سواب شغال مدير شغال بواب شغال عالمكنه بتقطع جوه و ا خ ر بالك كل هذا محرم ولا يجوز وراكبك من حرام و أ ك ل ك حرام كلام واضح طب ع اعمل ايه نحن بنقول في الاول الواجب على كل مسلم قبل أ ن يقدم على أ ي فعل يسال أ ل س أ ع اهل و ض ة عم المشروع عند عاوضة ا ر د حفظة ح العلم يقتلك بدون أ ي مقابل يبقى السبب ا ل أ و ل أ و الطريقه ا ل أ و ل ى مابص للعمل اللي أ ن ت بتعمله عملك ده الشرع أ ج ا ز ه أ م لم يجيزه بس واحد شغال شغال طباب واحد وراء المنوات ولا وراء شغال شغال القصر هذا معروفه عمله حرام بيتعب وبيعرف ل ولكن الشرع حرمه علينا يبقى اجروبه حرام الموضوع منتهي اخي الفاضل طيب ده بالنسبه للعمل باختصار شديد والا الموضوع يحتاج الى بسطه اكثر من ذلك النوع الثاني عمل نتيجه بيع وشراء انا شغال تاجر بس بسيطه خالص تنحكم ازاي كل ما حرمته علينا الشريعه اكلا او شربا او لبسا او مركوبا لا يحل لنا ان نتاجر فيه بس فتح بقى محل ص و ب ر ماركت فتح مصنع فتح ش ر ك ة افتح وتاجر كما تحب ولكن انظر الى ما حرمه علينا ربنا عز وجل لا يحل لك ا ل ا ت ز ا ر فيه حرم ربنا عز وجل على الرجال لبس الذهب فلا يحل لك ان تتاجر في ذهب يلبسه الرجال حرم علينا ر ب ن التدخين عز و ج ا ل بكل أ ن و ا ع ه والمخدرات والخمر بكل أ ن و ا ع ه والات الموسيقى والمعز ا بكل يبقى أصبح انواعها هذا مفهوم غير صحيح انتبهوا وده فكر منحرف أ ن ا بقول لك ه ا ل ح ر م ة ب ت أ ت ي من ط ب ي ع ة العمل الذي أ س ن د إ ل ي ك اخبرك يعني مثلا واحد كل دجرته حرام ف حرام وقال لك تعال ت ش ت غ ل م ب ي ض ه ر ق ا ل لك تعال محار للبيت ب ت ا ع ه خلاص وفت محارته خدت أ ج ل ى وفلوسه حرام أ ج ر ك حلال م ئ ة ب ا ل م ئ ة ولا ش ب ه ة فيه ليه العمل اللي انت اشتغلته صح اما ل مختلطة الاموال ر اللي هو ا ل جابهالك ل ماخصكش أ ر ج و اخوانا الله يبارك فيكم ت ف ط م و ا لهذا ا ل أ م ر جيدا وتنتبه و إ ذ ا أ ش ك ل عليك شيء في عملك ف ا س أ ل أ ه ل العلم وما سمعنا قط و إ ن شاء الله لن نسمع أ ن ك س أ ل ت ع ل م ا عن م س ا ل ة ش ر ع ي ة فقالك والله الفتوه ى ب ت ت ع الخمسين جنيه ما حصلتش و ل م تحدث بعكس كثير من إ خ و اصحاب ن ن ا أ الحرف ك ا ل أ ط ب ا ء والمهندسين والمحروم ولا تستشيروا ولا تستشار عندي العشرين حلال م حقه علم يبيعه أ م ا أ ه ل الدين مترفعين عن ذلك ف إ ذ ا استفتيت عالما حاشاه أ ن يطلب منك مالا بل تعظم في قلبه وتعظم في نظره ويفتيك بشرع الله عز وجل امل إ خ و ا ن و أ ر ج و و أ ن ش د ك م بالله عز وجل أ ن ت أ خ ذ و ا هذا ا ل أ م ر ماخذ الجد وكل إ ن س ا ن يجلس و ق ف ة حساب مع نفسه و ي س أ ل نفسه عن مصادر أ م و ا ل ه من حلال اذا نحن عوزينه استعن بالله وعيش وتمسك على ما ا ت عليه ح ى تلقى ربك و أ م ا إ ن كانت ا ل ث ا ن ي ة فاحذر وعجل ب ا ل ت و ب ة قبل فوات الاوان اللهم اغفر لنا ذنوبنا و إ س ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا وثبت أ ق د ا م ن ا وصن ل على القوم الكافرين اللهم آ ت ي نفسنا تقواها وزكها أ ن ت خير من زكاها أ ن ت وليها ومولاها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 و ي ا خ ر دعوانا أ ن الحمد لله رب العالمين و أ ق م ا ل ص ل ا ة